فسدوا في الأرض. قالوا إنما نحن الصحوذ. هذا وصف. توصف إيش؟ نعم. نعم. الرابع أو الخامس. هاه؟ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن الصحوذ. يفسدون في الأرض ويسمونه إفسادهم صلاحاً. صفاته. أنهم يفسدون في الأرض ويسمونه يسمونه إفسادهم صلاحا ينشرون الفساد ويعلون الفساد. و. يرون ان هذا الصلاح وفي سنة المعاصي معاصي والكفر والبداء وموالاة الكفار يسمون هذا صلاح، يسمون هذا الصلاح وهذا تقدم وهذا سياسة وهذا تقارب من صلاح هذا في تقارب بين الفئات وبين الطبقات فيه حضارة مدنية ومعشفها ذلك مع أنه فساد الواجب البراءة من الكفار والواجب التوى من المعاصي وهم يظهرون العاصي والكفر وهم والاة الكفار ويسمون هذا الصرع إذا قلت لا تبسدوا في الأرض قالوا لا هذا الصلاح هذا الصلاح وتقدم والسياسة وما أشفها ذلك إذا قيل لهم رسلوا في قالوا إنما يحسط الله حكم عليهم ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشفر الوصف يشفر السادس أو السابع وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمنوا كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفه ولكن لا يعلمون يسمون الإيمان سفه ويصفون المؤمنين بالسفه وضعف العقل والرأي والحلب فهم يسمون المؤمنين يتهمون المؤمنين ويصفونهم بضعف العقل والبصيرة والرأي ويسمون الإيمان السفح يقول هؤلاء السفحة ضعفة ضعفة والبصائف وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خروا لأشياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون هذا وصي السابع أو الثامن إن لهم ضابط وظاهر أن لهم ظاهر مع المؤمنين ولهم ضابط مع الرؤساء إذا قال الذين آمنوا قالوا آمنا أظهروا اليوم بأسمهم رؤسائهم وكبرائهم وسادتهم قالوا إن معكم نحن معكم إنما نحن مستهزئون استهزى ب بالمؤمنين استهزئون بالمؤمنين فإذا لقوهم قالوا نحن معكم وإذا خروا إلى الشياطينهم ورؤسائهم قالوا ن نحن معكم ولكننا نسخر من هؤلاء قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم وهو هذا جزاء عقوبة استهزؤوا استهزأ الله بهم في مقابل في استهزائهم هذا كمال سمعت الرض كمال إن قال وما كر الله والله كر ما فيه الله تعيصف بالمكر في مقابلة مكر والكيد في مقابلة إنهم يكيدون كيدا وأكيدون كيدا فهذا صفات في جزاء في مقابل جزاء لهم في مقابل صفاتهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا فيه هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى يعني اعتاضوا اعتاضوا عن الهدى بالضلالة يعني تركوا الهدى واعتاضوا عنه بالضلالة. الاشترا معناها الاعتياظ. اعتاضوا. اخذوا هذا بدل هذا. فركوا الهدى واخذوا بداله الضلالة. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين هو الخاسر قال المؤلف رحمه الله الى ان ضرب لهم مثلين. احدهما بالنار والاخر بالماء. ضرب لهم مثلين. مثل الاول مثل ناري. والمثل الثاني مثل مائي. المثل الناري قال اخي سبحانك مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. فلما أضاءت ما ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصون صم بكم عمي فهم لا يبصون ضرب الله لهم مثلا في وضوح في كفرهم بعد وضوح الحق وهؤلاء قوم وضح لهم الحق وآمنوا ثم بعد ذلك كفروا بعد إيمانهم فهؤلاء قوم اتضح لهم الحق وظهر لهم وتبصروا وعرفوا الحق ثم تركوه مثلهم مثل الذي استوقد نارا. أوقد نارا فلما أضعت النار أبصر ما حوله وأمامه وما يخشاه ثم وجد وفئة النار وصار لا يرى شيئا فانعكس عليه الأمر وصار لا يبصر ما عنده ولا يعرف ما عنده ولهذا قال مثلا ومثلا استخدمه فلما اضاءت محوله ذهب الله بنوره وتركهم في ظلمات لا يرجون صم كصم لا يسعون الحق صم لا يسعون الحق بكم لا ينطقون بالحق عمي لا يرون الحق فهم لا يسعون وذلك هذا المثل المائي ضربه الله لقوم من المنافقين أبصروا الحق ثم عاموا عنه أبصروا الحق وآمنوا ثم كفروا مثلهم مثل الذي استوقد نارا وأبصر ما حوله ثم طفعت النار فصارت خبص الظلمات ومثل الثاني مثل ناري مثل مائي قال الأوك صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصاعق حذر نوش اللهم هذو مكابرين الصيب المطر هذا مثل لقوم آخرين طائفتان من المنافقين عندهم شك وريف أحيانا يؤمنون وأحيانا يفرون قد يؤمنون وأحيانا يلمع لهم الحق ويبي لهم الحق فيؤمنون في عندهم إيمان ضعيف وأحيانا يزول هذا الإيمان فيفرون ولهذا شبه ضرب لهم مثل بالصيد صيد المطر فيه ظلمات فيه ضوء ورعد وبرق فالرعد الصواعق التي تصيبهم ضرب هذا مثل للقوائل لباع ذكر الله في قرانه من وعيد والتهديد والتخويف والبرق النور الذي يلمع أخيانا ويضيء لهم يجعلون أصبعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت اللهم حطوا المكافرين يكادوا البرق يختفوا أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا عليهم قام فعندهم إيمان يخبو ويظهر ويخبو وقال كلما أضاء لهم مشوا فيه يعني البرق إذا عضا مشر وإذا عضلا وقفوا وإذا عضا مشر وإذا عضلا وقفوا عندهم حيرا ردد والإيمان يخبو ويقف كلما عضا لهم مشر فيه وإذا عضلا عليهم قام قال الله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأفصالهم إن الله على كل شيء قديم هذا معنى المولى الموالد رحمه الله إلى أن ضرب لهم مثلين أحدهما بالنار والآخر بالماء بهذا تكمل الآيات ثلاثة عشرة أعلاه. انتهاء انتهاء الآيات في وصف منافته. إلى قوله: ولو شاء الله لذهب بسم الله الصالح إن الله على كل شيء قدير. من قوله ومن السماء يقول آمن بالله ولآله إلى قوله إن الله على كل شيء قدير. كل هذه الآيات في منافته. يقول مالك رحمه الله كما ضرب المسألة المسألة بهذين للمؤمنين في قوله تعالى أنزل من السماء ماءا فسالت عودية بقدرها. يقول مالك رحمه الله ضرب الله مثلين للمنافقين في سورة البقرة مثل مائي ومثل ناري كما ضرب الله مثلين مائي وناري للمؤمنين في سورة الراع إذا ضرب الله مثلين ناري ومائي لمن للمنافقين في سورة البقرة وضرب الله مثلين مائي وناري للمؤمنين في سورة الراع وهي قول تعالى أنزل قال المؤلف في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسال تودية بقدرها تحتمل السيل زبد الرابية ومما ما عليه في الناف إبرة حلة أمثال زبد مثله كذلك يا رب الله الحق والباطل فرب الله مثلين ماء وناري للحق في ثباته وبقائه وللباطل في والباطل في ذهابه وانتفاءه. فضرب الله مثلاً، مثل للحق في بقائه واستمراره وثباته، ومثل للباطل في نفسه وزواله وضياعه. المثل الأول مثل ناري. قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. أنزل من السماء ماء مطر فسالت أودية بقدرها. منها الوادي الكبير ومنها الوادي الصغير. في الوادي الصغير يحملوا معاً فالوادي الوادي الكبير يحملوا معاً كثيرة، والوادي الصغير يحملوا ماء صغير، كلهم بقدرت، فالصلاة ديهم بقدرها. فاحتمال السيل زبد الرabiya، احتمل السيل زبد، وهي ثقاقين عليه تكون إيش؟ تكون الماء هذا الزبد. السيل زبد الرabiya، هذا الزبد يذهب، والي قال، والي هالقال بعضه، فأما الزبد فيذهب وجوفاء، وأما ما يصنع هذا الزبد. سرعان ما يتبخر ويكون على شاطئ الوادي ويزول ويبطع الماء الماء مثل حط الباطن والباطل مثل مثل الزبد الذي يكون فوق الماء ويذهب هذا المثل الأول والمثل الثاني المثل الناري ومنما يقيدون عليه في النار بسقاء حلة أو متاع زبد مثل هذا المثل الناري الناري ضرب الله مثلا للحداد الذي يأتي الذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص قيمها على النار ضيبها على النار إذا على النار خرج الوسخ الوسخ والزبد وتبقى يبقى الذهب الصافي خالص. للنار تزيل الزبد تزيل الوسخ وسخ الحديد وسخ الرصاص وسخ الذهب وسخ الفضة فقد ما على النار يبقى الصافي فهذا الصافي هذا مثل الحجر. الذهب والصدفة الصافي هذا مثل الحق يثبت، وأما الزبد والوسخ هذا مثل بعض الذي يذهب ويزول ويكون ويذهب عافيا. إذا أحمق الذهب والصدفة على النار، أين يذهب الوسخ؟ يُشوى يذهب يُصيّس، والذي يبقى هو هو الذهب والصدفة. فالذهب والصدفة هذا مثل الحق في ثباته وبقائه. والزبد الوسخ مثل ريس الباطل في ذهابه وبطلانه هذا ما نقول انزل من السماء ماء فسال من بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابية ومما يوقفون عليه في النار امتغاء حلية او متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فينكت في الارض كذلك يضرب الله الفساء هذه الامثال امثال القرآن فالله تعالى اكثر من الامثال في القرآن فذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أمثلة كثيرة، والأمثلة فيها فوائد عظيمة ينتقل الإنسان من المثل المعنوي إلى مثل حسي، ينتقل الإنسان من هذا المثل إلى المثل غريبا له، وفي فيها فوائد عظيمة، كان بعض السلف إذا لم يعرف المثل يبصي. ويقول إن الله تعالى يقول وتلك الأمثال ونضربها للناس وما يعقلها إلا العالمين فإذا لم يعرض المثال قال لس من العالمين يبكي على نفسه وتلك الأمثال يضربها للناس وما يعقلها إلا العالمين نعم وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر فلم يكن هناك منافق فإن المسلمين كانوا مستضعفين فكان من آمن آمن باطنا وظاهرا ومن لم يؤمن فهو كافر فلما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة وصار للمؤمنين بها عز وأنصار ودخل جمهور أهلها في الإسلام طوعا واحتيارا كان بينهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام موافقة رهبة أو رغبه وهو في الباطن كافذ وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن أبي سلون نبي نبي وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن عبي بن سلول وقد نزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات. نعم يقول المؤلف رحمه الله إن أبسام الناس إذا ثلاثة مؤمن باطن وظاهر وكافر باطن وظاهر وكافر في الباطن ومسلم في الظاهر هذا كان في المدينة وكان بعد غزوة بدر. وأما قبل الهجرة في مكة فلا يوجد في الناس إلا قسمات لا يوجد إلا قسمين مؤمن ضاطل وظاهرة وكافر ضاطلا وظاهر و Jadi قال المؤ karena و قبل الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر لم يكن هناك منافق لماذا لم يكن هناك منافق في مكة قال المؤلف لفإن المسلمين كان مصرافين إن المسلمين مصرافون فكان من آمن آمنical ظاطلا وظاهر ومن لم يؤمن فهو كافر الله الكفار أقوية يعلنوا كفرهم ليس بحاجة إلى أن يخفوا كفرهم لكن لكن لما تقوى المؤمنون في المدينة خاف المنافقون فأظهروا الإسلام وأظهروا كفر فإن المسلمين كانوا مستضعفين فكان من آمن آمن باطلا وظاهرا ومن لم يؤمن فهو كافر فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لما هاج المسلم إلى المدينة أسلم كثير من العوس والخزرة وصالح قبائل اليهود المدينة وكانوا ثلاث قبائل: بنو قين بنو قين القاع وكانوا خلفاء الخزرة وبنو قرظة النظير وكانوا خلفاء العوس صالحهم النبي ووادعهم ودخل أكثر الأنصار في الإسلام. فلما دخلوا في الإسلام وقعت غزوة بدر تقوى المسلمين ووقعت غزوة بدر وانتصر المؤمنون انتصارا باهرا عظيما وخذر الكفار صار بعض الأوس والخزرة الذين ليس في قلوبهم إيمان أظهروا الإسلام وأبطروا الكفر قال عبد الله بن عبي هذا أمر قد توجه فأظهر الإسلام وأبطر الكفر كان عبد الله بن عبي من سلول كان رئيسا في المدينة وكادوا يعصبونه قبيل الهجرة يضعون على رأس العصابة يملكونه فلما هجروا من اليصابة فات عليه ذلك فشرق بالإسلام فأظهر الإسلام وأبطر الكفر وتبى على ذلك بعض الناس صاروا منافقين يبثرون الإسلام ويزن الكفر لأن من أظهر الكفر يقتل لأن لأن المسلمين تقووا والنبي صلى الله عليه وسلم هو هو الحاكم عليه الصلاة والسلام هو الذي ينزل عليه الوحي وهو إمام مستقيم عليه الصلاة والسلام فمن أظهر الكفر يقتل فخاص هؤلاء من القتل وسلب الأموال فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر أظهروا الإسلام حتى تسلم رقابهم ودماءهم أما في مكة ما في حاجة إلى إظهار الإسلام وأبطنوا الكفر الكفر قوية المسلمون ضعفا قلة بل إن بعض المسلمين يخفي إسلاما خوفا من الكفار طبعا المسلمين بعض ضعفه يصفون إسلام. كان بلال يعدل وعمر ياسر يعدل كانوا يعدلون وبعضهم يخفي إسلامه خوفا من التعذيب. ما إذا ما في أحد ما في منافق في المدينة لأن الكفار أقوياء فالكفار هم هم الذين هم الذين يظهرون كفرهم والمؤمنون هم مستضعفون فلما هاجر الناس إلى المدينة ووقعت فزت بدر وانتصر المسلمون ودخل الناس كثير من أسفل خزرج الإسلام خاف خاف بعض من في قلبه مرض من أسفل خزرج فأظهروا الإسلام وأظهروا كفر هذا معنى قول فلما هاجر النبي صلى صل الله عليه وسلم إلى المدينة وصال المؤمن بها عز وآصار ودخل جمهور أهلها في الإسلام طوعا واختيارا يقول لهم الأسفل كان بينهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام يعني نفاقا موافقة رهبة أو رغبة وهو في البعض الكافر وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن السلوء ورئيس المنافقين وقد نزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات كالآيات التي في, في, في سورة البقرة وغيرها نعم والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين في غير موضع كما ذكرهم في سورة البقرة وآل عمران والنساء وسورة العنفبوث والأحزاب وكان هؤلاء في أهل المدينة والبادية كما قال تعالى ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرجوعا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم نعم القرآن يذكر المؤمن والمنافقين في موابع كثيرة كما ذكرهم في سورة البقرة كما سمعنا ثلاث أصناق وذكرهم في آل عمران أما سبينوا مؤلف رحمه الله يقول يا أيها الذين ملا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماسوا وما قتلوا إذن قال ولي أعلم المؤمن ولي أعلم الذين نافقوا وذكرهم أيضا في سورة النساء وقال ألم ترى الذين يزعمون أنه أمر ما نزل إليك وما نزل من قبلك يريدون أن يتحكم إلى الطاغوت وقد مر أي قد أشتري منافقين بين لهم عذاب عظيم إن منافقين وقادم الله هو كذلك في في ماض في سورة أي كذلك في سورة المائدة فترى الذي يثقل به مرض يساعون فيهم يقول نخشى عن تصيبنا دائرة في سورة العنكبوت ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودى في الله جعل الناس كعذاب الله في سورة الأحزاب ذكرى كثيراً من أوصافه وأنهم يستأذنون فزوج ساب ويقول نبوءتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا ثرار وكان يقول وكان أولئك في المدينة هو البادية منافقين في المدينة وفي البادية الذي حول المدينة ثم قال تعالى ومن من حولكم من العرب منافقون ومن أهل المدينة يعني ومن أهل المدينة منافقون ومن من حولكم من العرب منافقون من المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم نعم كان في المنافقين من هو في الأصل من المشركين، وبيه من هو في الأصل من أهل الكتاب. يعني بعض المنافق، المنافقون، بعضهم كانوا مشركين، مثل بعض المشركين إلى أصل الخزرة دخلوا في الإسلام نفاقاً، أظهروا الإسلام وأظهر الشف، كانوا في الأول مشركين، لكن لما خافوا لما أقوى الإسلام خافوا من القتل فأظهروا الإسلام وأظهر الشف. وهناك من أظهر الإسلام وكان من اليهود والنصارى، طب كما أخبر الله في سورة البقرة عنه ومنهم أميون لا يعلموا التبع إلا أماني وإن هم لا أظنون أفتطمعون أي منهم لكم وقد كان فرقوا منهم سمعنا كلام الله ثم وخرفونهم بعد ما عقلوا وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم إذن لهم ظاهروا باطل وهم يهود فقد يكون المنافق مشرك في الاصر وقد يكون من اليهود والنصارى، يكون مشرك يخاف من القاتل فيظهر الاسلام ويبطل الشرك السابق وقد يكون من اهل الكامل اليهود فيخاف يظهر الاسلام فيظهر اليهودية او النصارية هذا ما اقول وكان في المặفقين من هو في الاصر مشركين وفيهم من هو في الاصل من اهل الكتاب، نعم قصور الفتح والقتال والحديث والمجادل والحشر والمنافق والحشر والمنافقين بالعامة السور المدنية يذكر فيها المنافقين قال تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا إلى قوله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم سعى لو قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا نعم هذا المؤلس يقول ذكر الله في كثير من السور المنافقي في السورة الفتح قال هو يعذب المنافق له المنافقات والمشكة ومشكة الظالمين بالله السوء سورة في سورة القتال وهو سورة محمد فكر الله فيها كثير من صفاتهم ذلك بأنهم كذبوا ما أنزل الله وأحبطوا أعمالهم في الحديد يوم يقول منافقون ومنافقة الذين آمنوا وانظرون ونقتبس من نوركم في سورة المجادلة ألم ترأي الذين غضب الله عليه في سورة الحشر ألم ترأي الذين نافقوا يقولون الذين من الكتاب في سورة المنافقون سورة كاملة في المو... إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك رسول الله إلى آخر السورة يقولوا بل عامة السورة المدنية يترون فيها المنافقين بخلاف السورة المكتية السورة المكتية قبل الهجرة ليس هناك نخاط وقال قال الله تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزل لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلو الله تعالى يهمل المؤمنين ان يتسبهوا بالكفار الذين يقولون لإخوانهم المنا يقولون لإخوانهم والكفار يقولوا إخوانهم لو كانوا عندنا ولحضروا حذر المعركة ما ما سوى ما قصروا ولا رد الله عليهم قول في قوله الآية بصرة قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذي لكتي عليهم وقَصَب إِلَى مُقَاضِيَهِ يقول لو كانوا عندنا ما ماتوا ما قتل ما الذي جعلهم يخرجون للغزو لو ما ذهبوا للغزو ما ماتوا ولا قتل قال الله تعالى يجعل ذلك حسرة في قلوبهم إلى قوله وليعلم المؤمن وليعلم الذين فقدر الحكم والأسرار قتل يظهر فيه المؤمن الصادق من المنافق وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم قالوا اللهم الكفر يوم إذن منهم للإيمان نعم إلى قوله لأخافه ليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا قالوا لو نعلم قتالا لتبعناكم هم للكفر يومئذ إذن نقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون هذه عنصار هذا صاف المنافقين قالوا لو نعلم قتال للتبع لكم إذ لم يرغم قاتلهم قالوا ما ما, ما في قتال لو نعلم لسيتهم قتال لتبع لكم قال الله من سفره يوم إذن قاروهم أقرب من مين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم هذه لوصافتهم والقلوب تختلف عن اللسان. يقولون بأفواهم هذا القول لكن قلوبهم مكذبة لما انزل على القثال لفخر هنا وقال تعالى فيها أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانا من دونكم لا يaelonكم خبالا والذماء انتم قد بدا في البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر قد بيننا لكم الايات ان كنتم تعقلون ها أنتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا فإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة, وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا واتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط نعم هذه الآية فيها تحذير من المناقشين واتسخادهم بطانة تسفر تفسر إليهم الأسرار ويؤثمنون الله نهى المؤمنين أن يتفقوا بطانة من الكفار ويجعلهم دخلاء يفضون إليهم بالأسراط ويأتمنونهم إنهم عادع لا يؤتمنون ويقول هذا قال, اسمنا. قال اسمنا. يا الذين عموا لا تتخذوا بطانة من دونك يعني من غيركم من غير المؤمنين لا تتخذ بطانة من اليهود لا تتخذ يهودي بطانة ولا نصراني ولا وثني ولا شيوعي ولا هندوسي ولا مجوسي كل هذا أعدع لا تتخذوا بطانة من دونك من غيركم لا يعلونكم خبالا يعني لا يقصرون في في الشر والعداوة والإذاع وإصال الضرر لا يرونكم خبالة لأن لا يقصرون في إصال الأذى والضرر إليكم لأنهم عدا ودوا ما عرفتم يعني يودون الشيء الذي يعنفكم ويشق عليكم ويؤذكم يفرحون به ويتمنونه ودوا ما عرفتم قد بدت البغضاء من أفواه من أفواه ت ت كلمات على فلسفات تأخذ من فلسفات السناتين تدل على إيش عداوتهم وما في صدرهم أكبر، لكن من شدة ما في قلوبهم من الغيب والنفاق أحياناً تبدو فلاتة على فلاتة اللسان، وهذا يحصل بعض الكفرات. في بعض الكفرات يتكلم بكلمات، يتكلم بكلمات تدل على ما في صدره من الشر والعداوة. لأنه إذا امتلع صدره في شر وعداوة كالقدر الممثلئ لا بد يفوق لا بد أن يظهر شيء وهذا تجدهم في القديم وفي الحديث بعض الكفرة, الكفرة يصرح مثلا بالعداوة يصرح مثلا في حرب الإسلام والمسلمين وأنها حرب للإسلام وهاتف وأنها حرب صليبية وما أشبه ذلك تأت تبدو على فلكات عسنتهم. كما قال الله. قد بدت البغضاء من افراهم من السنة. وما تفي صدورهم اكبر. اللي صدورهم اكبر لكن هذا تبدو البغضاء من افراهم لان قلوبهم تلعت بالغيب والعداوة والبغضاء. فظهر على عسنتهم سيئا منها. قال الله قد بينا لكم الايات ان كنتم تعقلون. عظيم هذا الآية. قد بيننا لكم إن كنتم تعقلون إن كنتم إن كان إن كنتم تعقلون ما يفعوكم وما يضركم الله تعالى قد بين الآية. ثم قال بعدها ها أنتم ولا يحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا هذا النفاق وإذا خلووا أضرب عليكم الأمثال من الغيب. رصفهم بالنفاق وهم من أهل الكتاب. يكون لفقتها الكتاب أنتم تحبونهم ولا تحبونهم وتبنوا بكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلو عبدوا عليكم الأنام قال الله والموت موتوا بغيركم إن كنتم والموت موتوا بغيركم إن الله عليم بلا في الصدوء إن تمسسكم حسنة تسعون لعصبكم نصر, و... و... نصر وعز وسلامة وغليمة ساعة وإن تصبح سيئة يفرحوا بها إذا أصابكم جد أو قحر أو هزيمة فرحوا قال الله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم فيدهم شيئا إن الله بما يعملهم كفر صبر لا بد منه إن تصبروا وتتقوا, وتتقوا أمراض صبر وتقوى لا يضركم فيدهم شيئا لو طبق المسلم هذه الآية ان على كفره وإن تصبروا وتتقوا صبر وتقوى التقوى هي الله وإخلاص الدين له الواجبات تركوا ومن ذلك لا بالعدة للتفرق والجهاد والعدة الروحية المعنوية والكسية الأسلحة المناسبة في كل وقت وفي كل زمان وتدرب عليها مع الإيمان والتقوى تصبر وتتقو أمران لا يضركم كذلك شيء وما صبر مصنف خلل إلا بأحد الأمرين إما عدم الصبر أو عدم التقوى وإن تصر وتتقو لا في المشاع إن الله ما عون محيط المخيط بهم لا يخضع شيء من أحوالهم هم في خبرة وخبرة فإذا أكئم بالشر فلا أبركهم في المشاع الشر مشروط الشر إن تصر وتتقو والمشروط لا أبركهم في المشاع فإذا عضاء عصاب المسلمين شيء من خير الكفار فهو للتقصير في الصبر إما تقصير في الصبر أو تقصير في التقوى رفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع العمل لنا فراما الصالح صلى الله عليه وعليه وصحبه والتابعين ويأتراض الصلاة بعد الأذام لأسه بسم الله الرحمن الرحيم سائل يقول هل مرجئة الفقهاء يقولون بعدم كفر تلك الصلاة بناء على منهجهم؟ مرجئة الفقهاء يرون أن العمال غير داخل في مسمى العمال غير داخل في مسمى الإيمان نعم لأن لأنهم يرون أن أن الكفر لا يكون لذوقا والإيمان لا يكون لذوقا هذا ما تكون مرجعة وعما تسمية الصلاة كفرا يقول تسمية مجازية هذا الذي بنى بها الصلاة فمن كفر وهناك بعض أهل السنة يرون أنه ترك الصلاة غير كفر ولازم لنا أن يكون مرجعة هناك بعض أهل السنة ليسوا من المرجعة يقولون به عدم كفر تلك الصلاة إذا لم يجد وجوبها وإن كان الصواب الذي تدل عليه النصوص أن تلك الصلاة كافر ولو لم يجب عليه الصحابة كما نقل عبد الله المسجد العقيلي لنقلها ابن الحزم أسحاق ابن الله وغيرهم نقلوا الإجماع على كفر تلك الصلاة لكن هناك طوائف من أهل السنم المتأخرين يرون أن تلك الصلاة كفر أصحاب إذا لم يجحد ودوبها ومالهب المتأخرين الشافعية والمالكية والأحناك والحنابلة وذي تتانعوا على إمام أحمد التي عليها محققون، وهو وجه الشافعية يقولوا عبد الله من الحبيب عبد الملك من الحبيب المالكي أن ترك الصلاة كفر. المقصود أن المرجع نعم يرون أن ترك الصلاة إذا جحد ودوبها كفر وينبغي في الوجوبها فلا يكون كفرًا ما وينبغي كفرًا مجازي هو الكفر الأصار. ولكن هناك طرف من السنة من يقولون إن ترك الصلاة كفر وليس مرجع ما أن يكون الذي يقول لا, لا يقول بكفر الترك الصلاة يكون مرجع الذي لا يقول بكون الذي لا يقول إن ترت صدغ كفر قسمة قسم مرجعة وقسم من هذه السنة وقسم الثاني من أهل السنة من يقولون إن ترت صلاة كفر ولولا في الوجوب كثرة الأسئلة حول دخول العلمانيين في المنافقين هل يصح ذلك؟ المنافق هو الذي يظهر الإسلام ويظهر الكفر. وسمى منافق من, من المنافقاء، المنافقاء اليربوع، اليربوع له شفاه ظاهر وباطن. يقال لأحدهما النافقاء ويقال لأخر القاصع وذلك أن له جحر ظاهر وجهر خفي فالجحر الظاهر الذي يدخل معه والجحر الخفي يجعله في مكان يحفره ويرقع عليه الصراب يجعل الصراب فوقه فإذا ربه ريب دفع الصراب درأسيه من خرج فكذلك المنافق له ظاهر وباطن ظاهر الإسلام وباطنه الكفر ثم بعد ذلك صار بعد عصر الصحابة، عاصف الصحابة كانوا يسمى الذي يظهر يسمى ابن الثمبا المنافق. ثم اللي نثره سما الزنديق. الزنديق. فالزنديق يطلق على على الكافر، على المنافق. سما زنديق. ويسمى أيضا الجاحد، الجاحد المعطل الذي عطل الله من الصفاته أو, أو أنكر وجود الله يسمى زنديق. فالزند في الزنديق يطلق على المنافق ويطلق على الجاحد المعطل. ثم جاء في العصر حاضر فصار يسمى المنافق علماني. علماني الذي يظهر يوفر الاسلام هذه اسمع كلها. سمى منافق في عهد الصحابة وبعد الصحابة يسمى زنديق. والآن في عصر صار يسمى علماني. علماني وهو المنافق. الذي يظهر الاسلام ويبطر نعم. هذا يستطرج في سؤال سبق حينما قال هل ثبت عن شيخ الاسلام انه قال. من قال يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك أستغيف أربعين مرة بين سنة الفجر وصلاة الفجر أحيى الله قلبه ولبن قلبه ذكر أنه وجد هذا الكلام في مدارج السالكين ابن القيم رحمه الله في الجزء الأول صفحة 39-300 طبع دار يا أبتراك قال أن ابن القيم قال وسمعته من شيخنا يعني ابن تيمي رحمه الله سعاله لا أعلم هذا السؤالات راجع إن شاء الله لا أعلم هذا ولا أتكر لهم رأي لكن راجع كلام المقيم في هذا. على كل حال إذا كان إذا كان في دليل يدل على هذا، الحمد لله. فنحن مدين دين للدليل. إذا وجد دليل يدل على هذا، أذكر إذا كان ذكر الصيف، ونحن والله دليل يدل على هذا، تاه. على الرأس والعين. أما إذا لمجد دليل فلا بد من الدليل. نعم. يقول ما معقيدة الرافضة أنثى عشرية في إيمان. العقيدة العصرية، هذه العصرية عقيدة تتكفير الصحابة، يقول بأن الصحابة ارتدوا وكفروا بعد وفات النبي صلى الله عليه وسلم، ومن عقيدتهم أيضا أنهم يعبدون البيت ويثوستون بهم، ومن عقيدتهم اعتقاد أن القرآن غير محفوظ وأنه لم يُقال إلا سلف. وكله كل هذه أنواع كفرية. إن سلام الله ورحمة الله نعم. يقول السائل يقال أن الإمام أبي حنيف رحمه الله يرى أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فما صحة ذلك؟ نعم كما كما ما سمعت الكلام بالأمس مثل الإمام أبي حنيف له روايته الرواية الأولى أن الإيمان هو تصديق القلب فقط ولا يزيد ولا ينقص والثانية أن... أو... التي عليها الجماهير أصحابه أن الإيمان الشيئان قرارهم باللسان تصديق المطلب ولا يزيد ولا يقص سميع المرجع يقول. من المرجع مرجعات الفقهاء سميع المرجع مرجعات الفقهاء وما سريدية والأشاعرة والكرامية وجهة كلهم يقول لا يزيد ولا يقص ما يقول زيد لا يزيد لا يقص الله كمهرها للسلم نعم يقول السائل ما الفرق بين معرفة القلب وتصديق القلب يقول شيخ الإسلام سيدنا رحمه الله إنه يعصر التفريق بين معرفة القلب والتصديق المجرد. لكن التصيق مجرد ما معه عمل فلا فرق بينه وبين المعرفة. تصيق مجرد لا فرق بينه وبين المعرفة. لكن تصيق ما معه أعمال القلوب نعم. تصيق مجرد يقول شيخه إنه يعصر التفريق بينه وبين المعرفة. يعني هو المعرفة لا فرق. نعم. تذورت الأسئلة حول رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مسألة ثناء الجنة والنار. فلأ الجنة والنار، فلأ الجنة ما أحد يقول بهذا إلا الجحيم. ما أحد يقول ثناء الجنة. ما أحد يقول ثناء الجنة إلا جهمر الصفا. الكافر الظالم المبدل. ما أحد يقول هذا من هذا السنة. هذا جميع هذا السنة صاحوا بجهمية وبدعوهم غللوهم. إنما كلام في فناء النار فناء النار ما حاجه يقول بفناء الجنة أبدا إلا كفر الجهنين اختلط الأمر على السائل إنما كلام في فناء النار فناء النار هناك طائفة من أجل السنة نسب إليهم القول بفناء النار في هذا بعض الأنفار قول ضعيف مرجوح وفيه الإسلام لا يقول بهذا فيه الإسلام لو كلام صريح يدل على أن الجنة والنار أن النار ضفل جنة دائما لا تفنى ولا تبيد قل هذا يقول الطحاول والجنة والنار دائما شاني أبدا لا تفنيان ولا تبيدان الشيخ الإسلام صريح كلامه له لا يقول بفنائي النار لا يقول ابن قيم رحمه الله له كلام في مدارج السالكين وفي كذلك أيضا في كتابه في كتاب الجنة وفي الجنة له ما يدل على أنه يميل إلى قول بثناء النار وله أيضا سلام يؤيد القول ببقاء النار فلعل له قولان فيها فالذي يظهر الله أنه لو قار له قولان رجع على أحدهم قول بثناء النار وقول بعدم ثنائها فذكر هذا السلام مدارج الصريف مو في غيره أما سيخ الإسلام كلم الصريف في بقاء النار نعم يقول هل يجوز اختبار الناس في عقائدهم كسؤال عامة أين الله لا يسأل الله إذا كان هناك شك لا يمتحن الإنسان في الأصل, في الأصل المسلم على على على والعقيدة لا يسأل الله إذا كان هناك حاجة إذا كثر أهل البدع وأهل الضلال وكان هناك حاجة مثلا يريد مثلا يجعل إمام بعم الناس امتحان ويسأل فلا يؤمن الناس إلا مسلم أما إذا هناك حاجة فلاصل السلامة لكن إذا كثرت البدع وصار هناك حاجة يعني يكون شخص يؤمن الناس شخص يريد أن يتزوج وشكوغ وفي شك مع كثرة البدع يعني يستمتحن وأهل البدع ينكرون السؤال عن الله بأينها يقول لا يسأل الله بأين لأن أين يسأل على عن والله ليس له مكان عند أهل البجاء يقول في, جر... في السماء وفي اللقاء الله هم يقول وهذا كُمه وضلاء والنبي صلوه سأل جارية قال أين الله قال في السماء قال اعتقف إنها مؤمنة قال فالمبتبعه الذين أنكروا هل أن يكون الله في السماء وفي العلو غلطوا النبي صلوه قال الرسول غلطة حينما سأل جارية هكذا اتهى الرسول الرسول قلتها? سأل السؤال فاسد. لماذا سأل يقول انا جاري عجمية ما تفهم الله هذا. فسألها سؤالا فاسدا يناسب عقلها وفهمها. واما قال في السماء تقرها على جواب فاسد يناسب عقلها وفهمها. هذا لاتهم الرسول. قال الرسول ما قصد يقول لله قصد يقول من الله? قصد يقول من الله? لكن المكتب جاريها عجمية. اضطر الى ان يسأل سؤال فاسد. ثم أقرها وجواه الفاسر. هكذا اتهم الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول افصح لناس. عجلا يقول من الله? من حرفه وعين? ثلاث حروف. اسهل من الله? ولكن لكن هؤلاء العيادة في قلوبهم مرض. وله هذا يكثر النفاق في اهل الخلام. في اهل البدع يكثر النفاق فيهم. ما هذا من نفاقه. من اتهم الرسول بهذا يخشى عليه من النفاق. ونصرح في الهل قالوا الرسول غلطان. أينما سعى رجال أعين الله لهذا ولهذا يقولون من قال من بدعة من قال إن الله في السماء يقول يخسر لأنه شبه الله كسرونه وجاء الله جاء الرب جسم محدود على محدود شيء على شيء الذي يكون في المكان هو الأجسام والله ليس بجسم ومقال إن الله جسم كفى هكذا يقولون فلهذا ينكرون أن يكون الله في السماء نعوذ بالله فلهذا اعتذروا عن الذي زعمها فذروا قالوا إن هذا سؤال فاسد والجواب فاسد والذي حمل على ذلك إن جارية ما تفهم إلا هذا صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله من زرع القلوب نعم السؤال الاخير يقول ما هي الفرقة الوهابية وهل هي على الحق ما هي إيش الفرقة الوهابية حسناً ما ك... السائل هذا ما عد يفسر يسأل هذا السؤال الفرقة الوهابية هذا لقب ينبذ به أعداء التوحيد أهل التوحيد أهل السنة والجماعة ينبذون به أهل السنة والجماعة يقولوا وهابية نسبة إلى الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله يقول فرقة الوهابية فرقة مخالفة للسنة الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله إمام من علمة السنة والجماعة ما جاء بشيء من عنده. قرأ كتاب الله سنة رسوله يستذل رسول بالقرآن وبالسنة بالآيات وبالنصوص في جميع كتبه من أصول الثلاثة في الشبهات كتاب التوحيد، في جميع كتبه قال الله قال رسوله ما جاب بشي من عنده لكن أعداء السنة والجماعة أبوا إلا أن ينبذوا أهل السنة والجماعة بالألقاب السنية التي تنفر الناس عن معتقد السنة والجماعة مثل ما يذلونهم قديماً يسمونهم حسوية، يسمونه يسمونه مجسمة، يسمون مشبهة، ويسمو غثى يسمونه كذا، وي يلاقوبوهم من قديم الزمان وحديث، من قديم الدهر وحديث يذلونهم، فصاروا في هذا الزمان بعد دعوة الشيخ محمد الرهاب يسمونه الوحابية، الوحابي ثم الوحابيين سئل من الشيخ محمد عن الوحاب، قال الوحاب من هو، سد. تنسب له محمدية وتنسب إلى جده لكن هؤلاء ينبذون أهل السنة بلقب بعيد كما أن الكفار ينبذون النبي صلى الله عليه وسلم بلقب بعيد يقولون ابن أبي كبشة ينسبونه إلى جد الله من الرضاء بعيد غاضب لشبث عداوته لهذا قال لما أبو سفيان قبل أن يسلم لما ذهب إلى الشام وسأله هراق الأسئلة العشرة ثم بعد ذلك أخرجه وصار هناك لغط للأحبار والرهبان صار في نفس أبي سفيان شيء قال, قال, قال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة إنه لا يخافه ملك من الأصل يعني عظم أمره محمد حتى ملك ملك الروض صار يخاف من محمد عمره ابن أبي كبشة نسبه إلى عبدالكبشة عبي من هو ابن أبي كبشة؟ جد من الرضاع بعيد نسبه إليه لماذا؟ شدة العداوة كذلك بعض الناس بعض عدار السنة وجماعة الذين يبغلون الشكل الإمام بن ينسبونه إلى جد غامض يقول بعضهم ابن زفير ابن زفير يشد في عداوته يقول ابن زفير ما المقيم ابن زفير؟ ما هو ابن زفير؟, زفير هذا بعيد هذا نسب الغامض ما؟ فطمئ النفسه لأنه يقول ابن القيم ما يستطيع كمان الكفر ما يستطيعون يقول محمد ولا يقول محمد عبدالله بن عبد, عبد, عبد, عبد, عبد المطل ما يستطيعون لابد أن لما لأن نفوسهم ثلاث من الغير والحق وهم ينبذونه بلقب بعيد وكذا نبذ النبي صلى الله عليه وسلم بلقب بعيد ونبذوا ابن القيم بلقب بعيد وهم الآن ينبذونه بالسنة بالوهابية التمثير من مذهبا للسنة وجباله وإلا الشيخ وهم ما جاء شيئ من عنده هذه كتبه واضحة للعيال قال الله وقال رسوله رفق الله جميع لطاعته ورزق الله جميع لمن نافه على من وثبت الله جميع الهدى وصل الله على محمد وأيه صحبه وكامل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه يجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقال تعالى في سورة النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك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 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحتمو كفي مع شجر بينهم ثم لا يجدو في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم وتسلم وقال تعالى فما لكم في المنافقين سائني والله أرث سهم بما كسبون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 فَإِنْ سَأَلُوا لَكَ فَخُذُوهُمْ وَقُتْلُوهُمْ وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَسْتَخِذُّوا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقًا وَقَالَتْ آلِهَتِهِمْ بِشَرِّ الْمُنَافِقِينَ بَعْضُهُمْ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا إلى قوله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم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 وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما وقال تعالى في سورة المائدة بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبرك على عبد الله ورسوله النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالمؤلف رحمه الله بين أن من الأصول ومتفق عليها المعلومة الكتاب والسنة بل عليه كتاب السنة والإجماع وضي المعلومة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم بالاضطرار أن الناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أصناف مؤمنون باطنا وظاهرا وكفار باطنا وظاهرا ومسلمون في الظاهر كفار في الباطن وهم الملافقون ثم سرج المؤلف رحمه الله الآيات التي فيها بيان صفه المنافقين، وأن هذا الصنف هو المنا، الصنف هذا الصنف هو، وهم المنافقون كثيرون موجودون في كل زمان، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم من الأزمان إلى يوم القيامة، والنفاق إنما يوجد إذا إذا قوى المسلمون، إذا قوى المسلمون صار هناك منافقون. يخفون كفرهم ولفاقهم لأن لا سقام عليهم الحجود لأنهم لو ظهروا كفرهم قتلوا فهم يظهرون الإسلام ويقتلون الكفر لكن في وقت ضعف الإسلام والمسلمين يعلمنا كفرهم لا يبالوا فوجود المنافقين دل على قوة المسلمين في المجتمع ولهذا في مكة في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ما في ما يوجد في مكة منافقون ما يوجد في مكة منافقين ما في نفاق في مكة ما في إلا مؤمن أو كافر كافر ظاهرا وباطئا أو مؤمن ظاهرا وباطئا بل إن بعض المؤمنين يخفون الإسلام عن بسبب إدع الكفار لهم فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وكثر الداخلون في الإسلام وكثر المهاجرون وقع رزق بدر انتصر فيها المسلم انتصارا عظيما عز الله جنده ورسوله والمؤمنين أظهر بعض الناس الإسلام وأظهر كفر مما في قلوبهم مرض من اليهود ومن الوثنيين ومن المشتكين والمؤلف رحمه الله يسر الآيات التي فيها قريب في صفات المنافقين وأن آيات التي فيها وصمة كثيرة في القرآن العظيم. قلعت في السورة مدنيها لا مدنية شيء مسيحي. سرد المؤلف رحمه الله لنا الآيات التي بسورة ثم في سورة البقرة، ثم الآيات التي في سورة عمران، في سورة آل عمران، سورة المنافقين، ثم الآيات التي في سورة النساء التي قرأها القائل الآن. كلها هالأيات في سورة المنافقين في سورة النساء. ثم بعد ذلك الآيات في سورة المنافقين في سورة المائدة. قال تعالى في سورة النساء ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروبا ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا هذا وصل المنافقين منافقين, منافقين يتحاكمون إلى الطاغوت والطاغوت كل ما خالف كتاب الله وسنة الرسول هو الطاغوت فها فالنبي صلى الله عليه وسلم قد يعجب من حال هؤلاء ألم ترى التعجب, التعجب. ألم تر إلى الذين يزعمون يدعون أنهم آمنوا بما, بما انزل إليك والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وما انزل من قبله. يريدون أن يتحطم إلى الطاغوت وقد أمي راجك فروبه. يجمعون بين عمرين متراقبين. لا يكفي الإيمان بالله وبرسوله وبما أنزله من قبل ينافي التحطم إلى الطاغوت. والتحطم إلى الطاغوت ينافي الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أنزله من من قبله. وهؤلاء جمعوا بين امرين فدل على كفرهم ونفاقهم هؤلاء منافقون يزعمون انهم يؤمنون بما انزل الى النبي صلى الله عليه وسلم وما انزل من قبله ومع ذلك يتحاكمون الى الطغ свободι وهما خارف الكتاب الله وسنة رسوله فهنا على كفرهم لان احدهما ينقض الاخر اتحاكم الى الطغ ينقض الامام بالله ورسوله ولا بالله ورسوله ينفي اتحاكم الى الطغوث فاذا جمعوا بينهما دل على كفرهم ونفاقهم ثم قال ويريد الشيطان ثم قال سبحانه ويريد الشيطان وأن يضلهم ضلالا بعيدا بيّن الله سبحانه وتعالى أن التحاكم إلى الطاغوت من إرادة الشيطان وأنه ضلال وأن وصف هذا الضلال بالبعد. بالبعث إذا التحاكم إلى الطاغوت ينافل إمام بالله وبرسوله وهو من إرادة الشيطان وهو ضلال وهذا الضلال بعيد عن الحق ثم ذكر من أوصافهم من أوصاف المنافقين قال سبحانه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك السبب إذا دعوا إلى التحاكم الله وإذا ما نووا وأناقهم صدوا وأعرضوا لكفرهم وليفاقهم لأن التحاكم إلى سنة رسول هو أجب من تحاكم إلى الطاغوت وهما خالفت الله إلى سنة رسوله فإن هذا ينافي ينافي الإيمان بالله وبالرسوله وهم من أصطف المنافقين قال قال المولف الله إلى قوله سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما قبلها قال فكيف إذا عصرت مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوا يحلفون بالله إن أردنا إلا يحسنوا ثفيقا يعني إذا عصبتهم أصيب قدرها الله عليهم بسبب أعمالهم وما قدمت لهم وكيف إذا عصبتهم بما قدمت لهم ثم جاءوا يحيفون بالله إن أردنا إلا حسنة وتفيقة يعني نريد الجمع بين هؤلاء ونريد التوفيق بين بين هؤلاء وهؤلاء نريد الأصلاح نريد أن نجمع بين بين هؤلاء وهؤلاء. لذا نجمع بين السياسة، يسمونها بين السياسة وبين الشريعة. السياسة التي تخلف الشريعة، السياسة السياسة في العونية، السياسة البلاصية. فهم يريدون ان يجمعوا بين هؤلاء وهؤلاء، لأن قلوبهم مريضة. يخشون أن ينتصر عند صبا المؤمنين هزيمة. فاذا صبا المؤمن هزيمة، صاروا معه. مع مع غيرهم، مع اليهود، مع النصارى، مع أجدادنا. وإذا صار المؤمنين غنيمة صاروا معهم وقالوا نحن معكم. كما قال تعالى في سورة العنكبوت: فإن كان لك فتح من الله قالوا ألم نكن معكم؟ وَإِنْ كان لكثير صِبًّا قالوا أَنَا أَلَمْ نَسْحُبُ عَلَيْكُمْ وَنَوَاعُكُمْ مِنْ مُؤْمِنِينَ هذَا في نفس السورة كما سأأتيه. وفي سورة العنكبوت: ولا إن جاء نصيب من ربك لا يقولن إن, إن كنا معكم. إذا جاء نصيب فتح غنيمة قالوا نحن معكم. وإن حصل هزيمة نضم إلى الصف الثاني يريدون أن يتخذوا مع هؤلاء يد ومع هؤلاء يد لكفرهم ونفاقهم ولهذا يقول إن أردنا يحلفون بالله إن ربنا إلا إحسن التوفيق بين الشريعة وبن السياسة بين هؤلاء وهؤلاء ثم قال سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم هذه الآية عظيمة فيها بيان أن من الذي تحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بمؤمن أقسم الرب سبحانه وهو الصادق وإلا أن يقصد لكن لي عظم الأرض قال فلا, فلا وربك قال وهو قصد أقسمه بنفسه الكريمة سبحانه فلا وربك لا يؤمنون حتى تجد الغاية ما هي الغاية نفعهم وليون حتى تجد الغاية فلا وربك لا يؤمن حتى يحكموك الخطاب للرسول فيما شجر مضيحة حتى يحكم الرسول في في موارد النزاع شجر فيما شجر بينهم يعني فيما حصل بينهم اختلاف ونزاع فلا ارب يفترمهم حتى يحكموك فيما شجر بينهم هذا الامر الاول ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا ما يكفي اتحاتهم فلا يجدوا في انفسهم حرجا يحطوا لا يحكم الرسول بل يجد منهم الرضا لابد ان يجد الرضا لو تحاكم إلى كسب له سنة سنة. لكن في نفسي حرج ما مطمأن ما ي ما, يوع... ما يكون هذا عيمان لابد من من الرضا وزوال الحرج الذي في الصد ثم لا ينفصلون ما قويه قاصما ويسلموا ما يكفي أيضا لابد من التسليم وهو لكم ولا يكفي هذا حتى يكون في كامل ثم عنت كامل قال أكد بمصر فقال ويسلم وتسليم اذا اقسم الرب سبحانه بنفسه الكلمة انه لا يصل لهم الإيمان إلا بهذه الأمور العربعة تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام في أمور النزاع وخصومة والثاني الرضا بهذا الحكم والثالث الطمأنينة والرابع الطمأنينة التعبة أربعة أمور وهذا يدل على أهمية هذا الأمر وأن التحاكم الله ورسوله لابد منه حكما كتابه السلطة قال المؤلف وقال, وقال سبحانه في نفس السورة فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتردون أن كهدوا من أضل الله ومن الله فلن تجد له سبيلا هذا إنكار المؤمنين في اختلافهم في المنافقين جاء في سبب نزول الآية أنه لما رجع طائفة من المنافقين في غزو في أُحد خلف الصحابة منهم، فقال الطائفة نقتلهم، وقال الطائفة لا نقتلهم، أقال نقتلهم المنافقين، وقال الطائفة لا نقتلهم. فاز الله في هذا العهد، فاز الله هذه العهد. فما لكم في المنافقين في عتيل؟ تقول نقتلهم، فيات تقول لا نقتلهم. والله واركسهم بمفسر، ردهم إلى ما كانوا عارفين. أريدون أن تهذو من أضل الله في دعاء أنهم ظالود الكفر والمنافقين. ومن الله فلم تجد له سبيلا من أضله الله لا يستطيع أحدا يحبينه لأنه سبحانه وتعالى له الحتمة البالد وأضلهم سبحانه وتعالى عقوبة لهم حيث أنه تبين لهم الحق واتضح لهم ثم عدلوا عنه فعقلوا كما قال سبحانه في الآثة فلما أزاغ الله الأول الزيق الأول زاغوا عن الحق عقبوا بالزيغ الثاني أزاغ الله قلوبهم وقال سبحانه في الأنسى ونقلب أفئلكم و أبصارهم كما لمؤمنوا به أول مرة عقوبة لهم تقريب القلوب الأبصار بسبب أنهم لمؤمنوا به أول مرة فأده روح الحق لهم تساعوا وثاقا وما ظلمهم الله ولكن أفسهم لأرددهم وفي ذلك يعانا أن الله هو الهدي وهو الظالم فهو سبحانه هو الهادي يقذف تجاية القلب فضلا منه هو وإحسان وهو المضل حكمة منه هو وعادلة يخذل من شاء خذلانه حكمة بالرة في الرجعة المعتزلة الذي يقول أن الإنسان هو, ال... هو الذي يهدي ويضل نفسه ويظل نفسه المعتزلة يقول أن العبد هو الذي يهدي نفسه ويظل نفسه والله لا يهدي أحد ولا يظل أحد ويجيب عن الآية بالمعنى هنا قالوا إن تسمية الله سبحانه بأنه الهادي والمضل هذا من باب التسمية فقط من باب التسمية قال والله صماه الله مهتديا وضع هذا من باب التسمية وإلا فالعبد هو الذي يهدي نفسه ويهدي نفسه وهذا بعض قال تعالى من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضل فأولئك هم الخاسرون. ومن يضل الله فلن تجده سبيلا ثم بيّن سبحانه وتعالى شدة عداوة الكفار والمنافقين للمسلمين. فقال سبحانه ودّوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فالكفار يودون ويتمنون ويحاولون جاهدين ويبدلون وسعهم في أن يردوا المسلمين عن دينهم فيكونون الكفارا منهم. وَدُّوا لَوْ تَكْفْرُونَ كَمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ أَسَّوَاءَ وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَكْتَبِعُونَ اللَّتَهُرُوا وقال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى وَلَا يَزَلُونَ يُقَاتُلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ بِلِكُمْ لِلسَّطَار لا يودون الخير للمسلمين. هل يبغى المسلم أن يركن إليهم. قال قاصدنا في الآية الأخرى: ما يود الذين, الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن نزل عليهم خير من ربكم لو استطاعوا أن يقطعوا المدد من السماء المسلمين قطعوا. ما استطاعوا. ما يودد الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. سواء من اليهود والنصارى أو من أوثني. أن ينزل عليهم خير من ربكم ما يودون أن ينزل على المسلمين خير أبدا لو استطاعوا أن يقفروا وقطعوه ودوا لو تخفروا كما هو يودون المسلمين أن يخفروا ولا يرضون بالتنازل القليل مهما تنازل المسلمون لكفر من اليهود والنصارى الوثنيين ما ما لا يزالون يخفروا تنازل بعد تنازل حتى حتى حتى يصل إلى الكفر ولن ترضى عن الله ولا نصار حتى تبي عملتها ولا يزرون أو يقاتلونك وحدها يردوكم عنديلكم الاستغاثة وهنا في الآية في هذه الآية ودوا لو تكفرنا كما كفروا فتكونوا سواة ثم قال سبحانه فلا تتخذوا من أولياء كيف ستأخذوا منهم أولياء سولونهم سولون الكفر من اليهود والنصارى والوثنيين وهم هذه حالهم عاداء يودوا ودوا في الآية الأخرى ودوا ما علتم يودون كل شيء يشق عليكم ويعنتكم ويؤذيكم كل شيء يعنتكم ويشق عليكم يودونه لكم ويحبونه لكم ويسعون في إيصاله إليكم كيف بعد هذا يركل المسلم إلى الكفرة ويواليهم ويتخذهم أوليهم من المؤمنين هذا كلام ربنا ومن أصدق من الله قيله ومن أحسنه الله خريفا هذه نصيحة الله لعباده المؤمنين نصحنا سبحانه وتعالى وحذرنا من العدل من العدل من الأعداء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يعلونكم خبالا ودوا ما لا تتخذوا بطانة دخل من الكفرة تفاوضون تسرون إليهم بأموركم وتفوضون إليهم الأمور وهم لا يألونكم خبالا لا يقصرون في إصال الأذى والشر إليكم كل طريق. ودوا ما علبتم. يودون كل شيء يعنيتكم ويشق عليكم ويؤنيكم. قد بدت البغضاء من الصاهر من الصاهر تبدو الكلمات التي تدلوا على البغضاء. وما تخلص صدورهم اكبر. يبدو على ثلاثات آسنتهم كلمات تدل على البغضاء. والعداوة. وشدة والذي وما تخلص صدورهم اكبر. ثم قال السلام قد بينا لكم الآيات ان كنتم تعفلون. حياة عظيمة لا حياة عظيمة لو تذبرها المسلم حق التذبر لا وذبرها المسلمون وتعقلوها فهموها ومسهلوها وصاروا عزه لكن المصيبة أننا نقرأ الآيات وقلوبنا غافلة. ثم ومن تدبر فإنه لا, لا يطبق ولا يمتجر ودوا لتكفرون كما كغلوا فتكونون السواعة يعني تكونوا مثلا في الكفر ثم قال أسوانا فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله لا تتخذوا من أولياء أصحاب وأصدقاء من حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذ منهم وليا ولا رصيرا هذا في أمر قتال الكفار وهذا مع, مع القدرة والنهي عن أن يتخذ المسلمون منهم أولياء وأنصارا استثنى الله سبحانه وتعالى صنفين مننا قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق هذا يعني الذين يلجعون ويأتون إلى قوم بينكم وبينه عهد وميثاق، فهم مثلهم. يكون حكمه حكمهم. من جاء من القصار إلى من بين بينه وبينه عهد وميثاق ولجأ اليه وصار معه فحطه. لا يقاتل. فرما عقد النبي صلى الله عليه وسلم صلح بينه وبين كفار قريش، كان من حب أن يدخل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم دخل، ومن حب أن يدخل في عهد قريش دخل. ومنهم من دخل في عقد النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من دخل في عقد قريش هذا الصف الاول والصيف الثاني قال سبحانه او جاءوكم حصر الصدورهم اي يقاتلكم أو يقاتل قوم هذا الصف الثاني وهم قوم حصر الصدور اي ضاقت صدورهم وكرهوا وأبغض قتالكم وكرهوا مع ذلك أن يقاتلوا قومهم معكم فهؤلاء لا, لا يقاتلون قوم حصلت الصدور يعني ضاق صدورهم وكرهت وأبغضت قتالكم وقتال قومهم معكم فهؤلاء لا يقاتلون ومن هؤلاء قيل إن هذه نزلت في قوم من المؤمنين في بكة أظهروا أسروا إيمانهم فلما كان غزة بدر خرجوا معهم مكرهية فنزلت هذه الآية ومنهم العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فإن أسر نفسه قال سبحانه ولو شاء إذا قوم بينكم ويان أو جاءكم حصروا صدوروا من يقاتلوا ومن يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلا قاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عنهم سبيلا إذا اعتزلوكم وسلاموكم ولم يقاتلوكم فلا تقاتلوهم قال المؤلف وقال تعالى أيضا في نفس السورة بشر المنافقين بأن لهم عذاب عليمة الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ويبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا هل هل بشر المنافقين بالعذاب البشارة تأتي بالخير وبالشرط يبشرهم بعذاب عظيم، وفي المؤمنين قال يبشرهم ربهم برحمة منه هو رحوم، فالبشرة تكون في الخير وتكون في الشر، والنبي شر بالشر، فشروا المنافقين بأن لهم عذاب عظيم، وصفهم الله بقول الذين يتخذون الكافرين أولياء مُوقنين، هذا وصف منافق، يتخذون الكافرين أولياء، أصحاب وأصدقاء يوالونهم ويحبونهم ويركنون إليهم. وهذا وهذه الصفات وهذه الآية في التحليل المؤمنين أن يتصلوا بهذه الصفات الله تعالى قصى علينا صفات المرافقة لنحن رأى ولنبتعد عنها وليتخلق بصفات المؤمنين قال سبحانه كيف يتخلق كافرناه ليأمنوا أيب ثم عندهم العزة فإن العزة لله تنيع ثم قال بعد ذلك سبحانه وقد نزل عليكم كل كتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخذوا في حديث غيره إنك بذا مثلهم إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا هذه الآية فيها بيان أن أنه لا يجوز الإنسان أن يجلس في مجلس يعصى الله فيه يكفر في بآيات الله ويستهزأوا بها وأن جلس في مجلس فإن عليه أن يمشن حين سكت ولا منكر فحكمه حكمه. فإذا جلس في مجلس يكفر فيه بالله ويسد بالله وبكتابه وسكت ولا منكر حكمه حكم الكافرين الراضي الكفر كافر. وإذا مجلس جلس في مجلس مجلس غيبة ولا منكر عليهم حكمه حكم الوثابين في العثب. وإذا جلس في مجلس اشربوا في الخب أو الدخان ولا منكر عليهم حكمه حكم شرب الخب أو شرب الدخان الحكم واحدة الراضي كافر. واجب على الإنسان أحد أمرين: الإنكار. فإن زال المنكر وإلا وإلا قام على المجلس. ويناديه اسمه. أما إذا لم ينكر وسكت فحكم الحكم. هذا مع الله وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يخافوا بها ويستهزئوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوض حتى يخوض في حديث غير إنكم إذا مثلهم إذا سكتتم جلسوا. قال المولى رحمه الله إلى قوله إن الله جمع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتربصون بكم ماذا وخص المنافقين يتربصون من الدواعي فإن كان لكم فتح من الله قال ولا نفتح معكم وإن كان الكافرين نصيبا قال ولا نستحوذ عليكم ونعقم المؤمنين فالكفار له يجعلون يد مع المؤمنين ويذبح مع الكفار المنافقون يجعلون يد مع المؤمنين ويذبح مع المشتتين فهم يقالون المؤمنين ويقولون نحن معكم إذا صدوا المؤمن فتح نصر غزيمة ونصر غنيمة حصل الغناين فنحن معكم ويظهرون الإسلام عطونا من الغنيمة يطلبون المشاركة وإن يكون له السلام في الغنيمة وإن حصل المسلم نكسة وهزيمة صاروا مع الكفار وهكذا فهم معها يتعلون مع المؤمنين يد مع الكفار يد لكفرهم ما عندهم إيمان ثابت ولهذا قال سبحانه الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم لكم معكم يعني عطونا من الغني مشارككم وإن كان الكافر نصيب إذا كانت النكسة عن المؤمنين وصارت الغلبة الكفار قالوا لهم ألا نستحول عليكم ونمنعكم من, من المؤمنين قال الله فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولي يجعل الله الكافرين عن المؤمنين سبحانه قالوا مالذي رحمه الله إلى قوله إن المنافقين هو الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا وذبنبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن لله فلم تجد له سبيلا هذه من أصف المنفقين الخدع خادعنا الله خادعهم هذا سزاء لهم في مقابلة في خدعهم والله تعالى يخدع من خدعه ويكيد من كادعه ويمكر بما مكر ويصفى كمال فيه وهي جزاء لهم في مقابلة مكرهم فالمكر والخداع والخيل نقص لكنها في مقابلة إذا كانت جزاء لهم على على أفعالهم صفة مجلس صفة كمان فالله تعالى مصدهم بالكمان ولا يستقل الله يقال من أصافه والخادع لا وإنما يقال إنه والله فالمكر يخدع من خدعه يكيد من ولا يستقل له أصل يقال من أسمائه اسم يقال من أسمائه مافد وكائد وقال لا إنما هذا مجا على من الصفات على لفظ الفعل يبقى على خذله ومجا مضاف يبقى مضاف من أوصافه ومن أوصافه الكسل إذا قام إلى الصلاة الصلاة أعظم العبادات البديعة وأفرض الصلاة وأجب الواجبات بعد سيد الله وهذه حالهم معها مع هذه الفريضة العظيمة إذا قاموا إلى الصلاة قاموا بكسالا في وهذا فيه تحليل مؤمن من الكسل يتصف بالكسل إذا قام بكسال نشيط نشيط قوي عنده رغبة لأنه يعلم ما عند الله من المثوبة وفلا في المنافق المنافق لا يرجو ما عند الله هذا يليق المسلم أن يتصف بالصفة الكسل عند إرادة الصلاة إذا قاموا إلى الصدق قاموا يراؤون الناس هذا وصف آخر من أوصاف المنافق الرياء وراءت الناس في الأعمال الصالحة المؤمن يعمل العمل يخلص العمل لله لا يرائي الرياء الشرك ومن المنافقين ولا يدخلون الله إلا قليلا هذا وصفا الثالث من أوصافهم أنهم لا يدفر الله إلا قليلا وصفهم في ثلاثة أوصاف عند الصلاة الكسر والرياء وعدم ذكر الله اللاقية وجاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كاد أن تغرب بين قرن الشيطان قام فنقر أربعا لا يدفر الله فيها إلا قليلا فوصف النبي المنافق الله عليه في المنافق فوصف المنافق لأنه يؤخر صلاة عن وقتها يؤخرها يرقب الشمس لا يصل العصر لأن غروب الشمس إذا خرصت عن وقتنا وقت العصر إلى الصرال الشرس حتى إذا كان قام فنقر أربعا ينقرها كنقر الهراب لا يطمئن ولا يدفر الله فيها إلا قليلا وهذه النصوص هي تحذير المسلم من التصف بصفات المنافقين ثم وصهم قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ما عندهم شباب وصهم بالتذبذب متبذبين بين المنافقين وبالمشركين لا الى المؤمن ولا الى المنافقين التخذى اليد هؤلاء ومع هؤلاء لهم وجه ولهم وجه وجههم مع المؤمنين ليرخلون الاسلام ووجههم مع الكفار وهو الباطل في تهديل مسلم من هذا الوصل يثوت على التوحيد والضاعة والإيمان لا يتذبدر ولا يكون مع الكفر متبذبين بين ذلك لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء قال الله ومن يضي الله فلن تجد له سبيل وكما جاء في صحيح مسلم إن المنافق كالشاف العائل فعيروا إلى هؤلاء وإلى هؤلاء إلى قوله سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسر من النار ولن تجد لهم بصيرة هذه الآية هي جزاء المنافقين جزاءهم في الآخرة في الدرك الأسر من النار لأن النار والعياذ بالله دركات سفلة دركات كل دركة سفلة أشد عذابا من الدركة التي أعلمها والجنة صلى الله عليه وسلم كل درجة العليا أعظم نعيم من الدرجة التي تحتها. النار بالعكس. دركات كل دركة سفلة. اشد عذاب من الدركة التي فوقها. والمنافقون اين مكانهم? الدرك الاسفل أولا. اخر درك. درك الاسفل تحت دركة اليهود والنصارى. والمشتكين. والثنيين فوق. واليهود والنصارى فوق. فوق المنافقين. اخف على وينفين كلهم معذبون وكلهم, وكلهم مخلدون. حتى إن الانسان جاء في الحديث ان اهول اهل النار عذاب لرجل في اخمصيه يعني في اسفل رجل زمره نار تغلي من دماغه وفي اللفظ الاخر ان اهول اهل النار عذاب لرجل في رجله الشركان سير النار من نار تغلي دماغه في اللفظ الاخر لرجل في رجله في رجله الاعلى تغلي من دماغه وإنه لا ظن انه شد اهل النار عذاب بشد ما يجوز من, من العذاب وهو أهونه. يغلي منه الجبار من جمرتين. فكييف? فكيف, فكيف عذاب اليهود والنصارى? كيف عذاب المناثقين من دركي أسفل نعمل بالله. إن المنافقين في الدركة الأسفل من النكن. في دركة تحت دركة اليهود والنصارى بسبب إيش? بسبب أنهم زادوا على اليهود والنصارى والواثنيين زادوا عليهم فساركوهم في الكفر. كلهم كفار. اليهود كفار والنصارى كفار والوثنيين كفار والمراقلين كفار استغلوا في ك زاد المنافقون عنهم بالخداء بالخداء والتلبيس حيث أنهم يعيشون بالمسلمين و... وتدبير المكائف لقضاء على الإسلام والمسلمين فلهذا صاروا في دركة سفلة زاد عذابهم زاد عذابهم على كفراء على اليهود والنصارى نعوذ بالله لكن الله سبحانه وتعالى فتح باب التوبة من تاب الله عليه من تاب قبل الموت الله سواء كان يهودي أو نصراني أو وثني أو شروعي والمعاصب بأولى من الزنا أو من السرقة أو شرب الخمر أو عقوق الولدين أو قاطعة الرحم تاب من النصرية أو من اليهودية أو من الوثنية أو من النفاق أو من المدوسية أو من الهندوسية من تاب تاب الله عليه لكن تكون التوبة, تكون التوبة لله تكون التوبة لله ويقلع عن عن معصيتها أو كفر وضلالة يتخلص منها ويندم على ما مضى تأسف ويعزم عزم الجازم على لا عدى إليه مرة نقطة وإذا كانت المع المعصية بينه وبين الناس رد المظلمة إلهية إن كان مال رد المال عليهم إن كان قصاص صلّم نفسه إن كان عرض استحل لهم فإذا كاب هل يتخل؟ كاب الله عليه صلى الله تعالى في كتابه العظيم وإني لغفار وإني لغفار لمن ثاب وآمن وعمل صالح في المختل وقال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على فسق لا تقرضوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن هو أرحم هذه الآية أزلت في التأبي في التأبي أزل علوا ولم أزل في التأبي لأن الله عمن وأطرح فقال إن الله يغفر الذنوب جميعا عليه مكر بخلاف الآية الأخرى إن الله لا يغفر الشكبه ويغفر ما دون ذلك من هذه في غير التأبي لأن الله خص علم خص الشرف لأنه لا يغفر. وعلق ما دونه مختلف هذه غير التائبين. أما آية الزمر قل يا عبدي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تخنطهم من رحمة الله إن الله يغفر بنه بجميع إنه هو الغفر الرحيم يعني هذه هدف التائبين. وهنا سبحانه وتعالى ستح باب, باب التوبة للمناسبين. فقال إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخرص دينهم لله فأولئك مع إلا الذين تابوا يعني من كابوا من المنافقين تابوا من دفاعهم وكفروا وأصلحوا أحوالهم وأعمالهم واعتصموا بالله لجأوا إليه وحده وأخلصوا دينهم لله فولئك معلمون من يقتسموا بهذه الصفات توبة وإصلاح واعتصام وإخلاص الدين ففحكمهم حق بالوال ممنون ما لجأائهم قال خلا سبحانه وسوف يؤكل لهم الممنون أجر عظيم فعرض الله التوبة على مثله النصارى الذين قالوا إن الله ثالث الله قال سبحانه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث وما وماذ إله إلا إياه واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسن الذين كفروا منهم عذاب منهم لا يمسن الذين كفر منهم عذاب عليب أَفَلَا يَسْبُوْنَ إِيَالَهُ وَيَصْفَرُونَ وَاللَّهُ وَهُوَ رَحِيمٌ عرض التوبة على مثله النصارى ليقول إن الله ثالث الله فضرب ثوب مفتوح لمن ساء قبل الموت قبل طول إستاذ بغربها قبل نزول العذاب نعم وقال تعالى في سورة المائدة يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم فَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْخَبِثِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ فَاسْتَمِعْ تعالى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ أَوْلِيَاءَ أَبَاءٌ أُخُوَانٌ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ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 ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أخسموا بالله جهز أيمانهم إنهم لماكم أحبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين وقال تعالى وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالقفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحر لبئس ما كانوا يعملون وقال تعالى يا أهل الكتاب لا تولوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل إلى قوله ترى كثيراً منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم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 يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يصارعون في الكفر من الذين قالوا امن بالله ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سمعنا للكذب سمعنا للقوم الاخرين يافوق الله تعالى ينهى رسوله فيقول سبحانه يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يسارعون لا يبالون بل يكفرون بالله وبرسوله ولا يبالون فهم في حكم حفظ المسرعين كأنهم يسرعون الكفر كأنهم يركضون ويجرون حتى يصلوا إلى الكفر بسبب تركهم الحق وعنادهم ووضوح بعد وضوح الحق لهم. فهم مثل الذي يسرع إلى الشيء يطلبه لما ترك الحق وأعرضوا عنه بعد وضوحه ووالوا الكفار وأعرضوا عن اتكاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يعزر الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يوقروه ولم ولم أيها الأحدة في الله ما تبقى من مادة هذا الشريط تتابع أولها في الشريحة الثانية